براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معبز الله وأنتم الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بديء من المشركين ورسوله فإن تبتون فهو خير لكم وإن توليتون فعلم أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشرفين ثم لم ينقص لكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتبئ إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا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 إنهم قوم لا يعلمون